إطراق. نفتتح حفلنا بخير ما يفتتح به تلاوة كريمة لآيات عظيمة يرتلها الطالب رأفتها التاري وسماعا مباركا نرجوه لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّون ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افترى وقال الذين كفروا ان هذا افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي لا عليه بكره واصيلا قل ان الذي في قل ان الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا